أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون